لا أستطيع أن أترك الله وأصيره عنه وأولى أكبر عنه إنه كان يستمر الليل كله ساهرا فإذا كان الغد كان يرقض من سبيل الطبيعة مستدعين النوم قائلا هلما يعرض السر وكان يرقض قليلا وهو جالب ولوقته يقوم وكان يقول يكفي للراهب أن يرقض ساعة من الليل إن كان عمانا ديئ الى الاسطيط مرة بقليل من التين فاكف سمع الرهبان في مدينهم وبأذي انه شر الاندائيل استحوا ان يرسلوا منه شيئا قليلا في الانداء الثالي وذلك بجمالة منزلته فلن سبع الشيخ ابتنع عن المدينة الى الكنيسة وقال خطر التعود من الأخوة لم تعطوني البركة التي أرسلها الله كإني لست أهلا لأني أأخذ منها ولوضهم آخر نسيتموني بسبب كبريات فلما سمعت الجماعة انتفعوا من اطباع الشيخ وانسلق القس وأتاه بنصير من التين ففرح وجميعهم صبحوا الله وجاء معهم إلى الملمى مرض الأمد أرسان يثمر، واحتاج إلى شيء قيمته خبزة واحدة. وإذا لم يكن له ما يشتري به، أخذ من إنسان صدقة، وقال: أشكرك يا إلهي يا من أهلني لأن أقبل الصدقة من أبيض. وقيل إن قلايته كانت على بعد اثنين وثلاثين ميلاً. وما كان يأتي بسرعة وكما أخرون يهتمون به فلما خرض الإسقيق خرج ذاكيا وقال أهلك العالم رمية وأباع رهبان الإسقيق ومر أتى إلى مكان به قصد فتحرك من ريح وقال الشيخ للأخوة ما هذا الزنزال قال له إن هذا قصد يا فقال الشيخ إن من كان جالسا في سكوت وهدوء وسمع صوت عصفور فلم يكون العقل هم يحف فكم إذا سمعتم هذا الزيجال من القتل ودفع أتى إليه رجل يدعى جسر يانس بوصية من رجل شريف من جنسه مات وأوصده بمال كثير جدا فلما علم الخديث بذلك هم بتمزيق الوصية فوقع جسر يانس على قدمي وطلب إليه أن لا يمزقها وإلا فرأسه عوضاً عنها فقال له الخديث أنا قد موتت منذ زمان وياك نات أيضاً وبذلك فرأسه ولم يأخذ منه ولا كنساً واحداً وقيل عنه إنه في ليلة الأحد كان يخرج خارج قلايته ويقف تحت السماء ويجعل الشمس خلفه يقفز يليه للصلاة حتى تطلع الشمس في وجهه ثم يجل قيل عن آل ثالث وثالث الفرميل إنهما كان منظرين من الصبح جدا أكثر من ضيوره من الناس أما أبدأ الثاني فلم يكن يلتقي بالناس كيسما اتفق وأما أما فادرت فإنه وإن كان يلتقي بهم لكنه كان وجود بسرعة كالربح تحدث القديس أرسام عن الإنسان وفي الحقيقة كان يتحدث عن نفسه فقائد كان أحد الشيوخ جالسا في قليته متفكراً فأتاه صوت قائد هلم سأريك أعمال الناس فنهض إلى خالد؟ فرأى أسودا يقطع حملا من الحطب وبدأ يزرد إن كان يستطيع حمله فلم يستطيع فبدلا من أن ينقص منه قام وقطع حطبا وزاد عليه وهكذا صنع مرارا سفيعا ثم إنه مشى قليلا فرأى رجلاً آخر واقفاً على حاشة جئ يتناول منه الماء ويصبه في ظلم مسكوب، فكان الماء يرجع إلى جئ ثانية وجاز قليلاً فرأى رجلين سراكبين سرسين حاملين عموداً على المجامدة كل من طرف وسائرين بعرض الطريق فلم يقتضى أحدهما ليكون خلف الآخر فيدخل العنو الضوليا وعلى ذلك بقي خارج الباب وأردث قائلا هؤلاء هم الحاملون نير ربنا يسوع النسيح لتشابه ولم يتواضعوا أو يخضعوا لمن يجيه لذلك لم يستطيع الدخول إلى ملكوت السماوات وأما قاطع الحفظ فهو إن كثير الخطايا، فبدلا من أن يكون يزيد خطايا على خطايا وأما المستقل ما فهو إن يعمل الصدقة من جرم الناس فيضيع عمله وحدث وهو في الإسقيس أن مرج فمضى القصيص وجاء به إلى الكنيسة ووضعه على سراش صغير ووضع تحت رأسه وسادة من جلد العنى فلما جاء بعض الشيوخ يرتقدوا وراء الفراش والوسابة قالوا هذا هو آثانس المتكب على هذا الفراش فما كان منقف فيه إلا أن يختلف أحدهم ويسأله قائلا ماذا ما كان عملك في بلدك قبل أن تترهبا قال راعيا قال له لكيفت لن تجدينك في عيشتك أجابه تكبير كثير المشطة والسعب والآن انت حالك في قل يدك فأجابه بكل اتياح أفضل مما كنت في العالم فقال له القفيد هل تعلم أن أب أب ثاني كانت العالم أبن الملوك وكان له ألف غلام من أصحاب المناطق الموشرة بالذهب وأصواق اللؤلاء وكان له عبد وقدم يقومون بخدمته، وهو جالس على الكراسي الملكية، وتحته البرشير والحرير الخالص الملون. فأما أنت، فقد كنت راعيا ولم يكن لك في العالم ما هو لك الآن من النياء، وأما هذا، فليس له شيء من العين الذي كان له في العالم. الآن أنت متاح، أما هو؟ فلما تنع الشيخ ذلك ندم وطنع مطني قائلا افسر يا ابن فقد أفضأت بالحقيقة هذا هو ظاهد لأنه أتى إلى الاستباع وأما أنا فقد أتيت إلى المياح وانسرط منتفع ودفعة أتاه أحد الأخوة وقرع بابه ففتح له ظلما إنه فازم فلما رآه إنه ليس هو وقع على وجهه فقال له الأخ قم يا أبي حتى أتلم عليك ولو على الباب فقال له الشيخ لن أقوم حتى تنفر وألح الأخ في فلم يقم يقوم فتركه الأخ وحدث مرة أن جاء أخهم بريد إلى الإسطيق ليبصر الأنباء الثالث فأتى إلى الكنيسة وطلب من الإكليروس أن يروك له فقال له كن كثرة خبز وبعد ذلك متبصره فقال لم أتزوق شيئا حتى أبصره فأصل معه أخا يرشده إليه لأن قلياته كانت بعيدة جدا فمن قرع الباب فتح له فدخل وصلي وجلس صامتاً. فقال الأخ الذي من كيسة أنا منصرف فصلي من أبي. أما الأخ الغريب لما لم يجد له دال عند الشيخ قال وأنا منصرف مع كلاه فخرج جمع فطلب إليه أن يمضي به إلى قلاية أم دموتة الذي كان أولاً نصفاً فلما أتى إليه. قبله بفرح ونيح وربته وفرطه فقال له الأخ الذي أشهده فقد قد قريتك اليونان والمصري فمن من الاثنين أرضاك أجابه قائلا أما أنا فأقول إن المصري قد أرضان فلما سمع أحد الأخوة جاود سل إلى الله قائلا يا رب اكشف لي هذا الأمر فإن قوم يهربون من الناس من أجل إثمك وقوما يقبلونهم من أجل إثمك أيضا وألح في الصلاة والطلاة له سفي مكان عظيمتان شردة البحر ورأت لأحداهما أنب أرثمه وهو يسير خيرا ثابئا وروح الله معه ورأت في الأخرى أنب موسى وملائكة الله معه وهم يطعمونه بشهد العقل زاره مرة بعض الشيوخ وتألوه عن السكون وعن قلة اللقاء فقال لهم إن العذراء ما زالت في بيت والديها فسفرون يريدون خطوبتها فإن هي دخلت وخرجت فإنها بذلك لم ترضي كل الناس لإن بعضهم يزريها و بعضهم اشتهيها ولم تكون لها الكرامة إلا وهي مختفية في بيت أبيها فكذا النفس المختفية الهادئة المعتكفة متى اشتهرت ثلاثة قال أنباء الثاني هذا التعليم لكلميذ قبل الياحة ثلاثة أشياء تكون من زودة العقل: الإيمان بالله والصبر على كل نحلة وتعى بمجفد حتى يدد وثلاثة أمور يفرح بها العظم تنويض الخير من الشر والتفكر في الأمر قبل الإقدام عليه والبعض عن المقر وثلاثة أشياء يستنير بها العظم الإحسان إلى من سفاء إنيه والصبر على ما ينالك من أعدائك وترك النظر أو الحسد لمن يتقدمك في الدنيا وهناك ستة أشواء يتفهر بها العقل الصمت حظ الوطايا الزهد في القوت التقب الله في كل الأمور مع ترك الاتفال على أي رئيس من رؤساء الدنيا قمع القلب على الفتر جديد وعدم استناء سلام الأغنياء والامتناع من النظر إلى جسد وأربعة أشياء تحفظ النفس الرحمة لجميع الناس ترك الغضب الاحتمال إخراج الزن وترحه من قلبك بالتبني. وأربعة أشياء تحفظ الشاب من الفكر النبي القراءة في كتب الوصايا، فرح الكسل، القيام في الليل للصلاة والاتهال التواضع دائما وثلاثة تجل من نفس النشي في المدن والقرى النظر إلى مدى العالم الاخطلاة بالرؤسة في الدول. من أربعة أمور تتولد بالجسد النساء: الشبع من الطعام، السكر من الشراب، وكثرة النوم، نظافة البدن بالماء والطيب، وتعاهد ذلك كلها، وأربعة تعني النفس: البغضة لأخيك، الإذلاء بالمساكين خاصة، الحسد والوقاحة. وأربعة يتولد عنها هلاك النفس وقصارتها الدولان من موتع إلى موتع محبة الاجتماع بأهل الدنيا الإكثار من الطرف والبذخ تثبت الحقد في القلب من أربعة أمور يتولد الغضب المعاملة المساومة الانفراد برأجك فيها تهواه نفسك عجولك عن مشهورة الآخرين وإطباع شهودة وثلاثة إذا عمل بها الإنسان يسكن في الملكون الحزن والتنفس دائما البكاء على الذنوب والأسام انتظار الموت في كل يوم وشهر وثلاثة تحارج العقل وهي الغفلة الكسل وترك الصلاة ولما قرب وقت مياحته دعا تلميذه وعزاهم وعظهم وقال لهم اعلموا ان زماني قد قرب فلا تهتموا بشيء سوى خلاص نفوسكم ولا تنزعجوا بالنحيل عليها حان زواقص معكم امام منظر المسيح المهاي فاذا جاءت الساعة رَضَائِي أَنَّا طَعْتُ جَسَدِي لَأَحَدِهِ مِنَ الْنَاَسِ فقال له فماذا نطمع لإننا لا نعرف كيف نكسنه فقال لهم الشيخ أما تعرفون كيف تربطون رجلي بحبل وتجرون في لتنسع به الوخوش والطيور وكان الشيخ يقول مسته دائما أرساني أرساني تأمن فيما خركت لأجله وقال كثيرا ما تكلمت ولده وأنا عن السكوت ما نزلت قط ولما دمت ما مظروه يبكي فقال له يا أجابة أتفزع أنت أيضا أجابهم قائلا إن فزع هذه الساعة ملازم لي منذ بأتئم الظهبت وهكذا رقت ودموعه تسيل من عينيه سبك تلميذه بكاء مرمي وصار يقبلون قدميه ويودعونه كإنسان غريب يريد السفر إلى بلده الحقيق وقد أخبر عنه دانيان تلميذه فقال إنه ما طلب قط أن يتكلم من كتاب بل كان يصلي من أجل ذلك لو أراد، وما كان يكتب رسالة، ولما كان يأتي إلى الكنيسة كان يقص خلف العمود لأل يبصر إنسان وجهه، وما كان ينظر إلى وجه إنسان، وكان منظره يشبه منظر ملاه، وكان كاملاً في الشيخوخة وصحيح اللث مبتسماً. وكان لحيته تصل إلى بطنه وكان شعر زكونه يتصافت من كثرة البكاء وكان طويل القرن لكنه انحنى أخيرا من الشيكوخ ودلغ من العمر سبعة وتسعين سنة أربعون سنة منها خط فروجه من ملاك الملك وضع فيها صره هدنك وكان رجلا صالحا مملوءا من الروح القدس والإيمان وقد ترك لي ثوبا من الجلد وقميطا من الشعر ونعالا من لي وبهذه الأشياء كنت أنا الغير المستحق أتبارك بها وقيل عن الضابة فأفي وسلبك لما حضرت في الوساع قال تباك يا أنبأ الثامن لأنك لهذه الساعة كنت تكتب كل أيام حياتك الفديث يماري الإسحاق من قول ماري الإسحاق مثل يصور الذي يصور الناء في الحائط ولا يقدر ذلك الماء الناسوم أن يدرر عطشه وكذلك الماء الذي ينظر الأحلام كذلك الإنسان الذي يتكلم من غير عمل أن الذي من اختباراته يتسلم عن الفضائم ويكون مش ذلك الذي من بضاع اختبارته في كلمته مسامعيه ومن الشيء الذي اقتناه سنفسه يزرع التعليم في اجارة سامعين ويستح فمه بدانه مع بناظر محامين وذلك تموت في عطيب الشيخ مع يوسف العشيس إذ له هو ذا قد أعطيتك نصيدا صادلا عن أخوتك وهو ما اكتفقته من الأمور ومن ذكيسي ويقاسي كل إنسان تدبيره هذه حياة هذا العالم عن رفو الشهيس ولون ذلك قدير المعرفة حقا لقد سئل إن مفاسد الموت ترعى الرجل العاق، أما الذي له في نفسه شهادة الصالحة، فإنه يشتهل نوته الحياة، ولو اعتبر عندك حكيما ذات الذي من أدل حياة هذا العالم يستعبده فكر الأرضيات، كل النجات والشرور التي تعرى من جسد. لذلكم عندك شكل أحلام لأنه ليس بموت الجذب فقط الحل منها بل كثير ما ينسمت رفضها والهروب منها قبل الموت. فإن كان لك منها شيء مشترك في نفسك فإعلما إنها مطلوبة إلى الجذب وإنها تذهب معك إلى العالم العظيم. فإن كان ما من الصالحات فاشرح واشكر الله في قلبك وإن كان ما اكتنصه من الثالحات الرجئات فإحذن وتنهج وإطلب الاكتعاد عنها ما وبنتك الله بيكون معلوما عندك أن كل خير لا يكون مقبولا إلا إذا عملت الخشب بالحقيقة إن المعمولية والإيمان هم أساك كل خير فبهما دعيت ليرتون علمك لأعمال الصالحة شكر الذي يأخذ في حرية الذي يعطي إلى بذل العطاية التي هي أرض من الأواد من لا يشكر على القرين فهو كاذب وظالم يكون إنه يشكر على الكثير. المريض الذي يعترف بمرضه شفاء خير، كذلك الذي يقر بأوداعه فهو قريب من الجد، أما القلب القاسي فتكسر أوجاعه، والمريض الذي خالف الطبيب يزيد عجابه، ليست خطب بلا مغفرة، كل التي بلا ثوبة، وليست موهبة بلا نمو والديان كل التي ينقصها الشرف. فالجاهل جزاءه دائما في عينيه الصغير تغفر الذين هم أعلى في الصلاح فيما تحسب نفسك معصصا بالنزدة لهم تأمل دائما في البلايا الصعبة وفي الذين هم في شدة ونزلة فبهذا التأمل يمكنك أن تقدم الشكر إذاء البلايا الصغيرة التي تمتارك وحين أنت تستطيع أن تصبر عليها لفرح، في الوقت الذي تكون فيه مغلوب المقهور وفي ملل وفشل، وقد قيدت عدوى بفناء شعل الخطية، اذكر الأوقات القديمة التي فيها تنشط، وكيف كنت مهتماً حتى بتفاصيل الأمور، وكيف كنت تتحرك لذيلاً على الذين يعوقون مصيره. وتنهد على أقل شيء فاتك من عمل الصباح وكذلك تذكر كيف كنت تحظى بأكبير الغلبة على الأعداء فمثل هذه التصورات تتيقظ نفسك كمثل من تروا من عميك وتلبس حرارة الغيئة وكمثل من في الموت تقوم النفس, تقوم النفس من سقطاتها وتطلب ذاتها حتى تعود إلى فقصها الأول بالجهاد الحار في بالتبالة الشيطان والخطير اذكر كيف سقط الأقوى لكيما تستجع بسلاحك اذكر أعظم خطاوى القدماء الذين سقطوا ثم تابوا ومصدار الشرف والكرامة الذين نهلالوهما من الثوبة بعد ذلك لكيما تتعز في طوبتك كن مضيقا على نفسك ومحزنا لها، لكيما ينتصر العدو من أمامك. اصلح أنت مع نفسك، فتصلح مع السماء والأرض. بحب الصلاح هو الذي يحتمل البلايا بصرح. استر على الخاطي من غير أن منه لكي ما تحمل رحمة تذكر منه، لكيما تحلف الله تسوّي العصا. وعزي صبيل النفوس صوم تذلة اليميلة التي تحمل الكل ويكمل كلامه في صديث مال ويقول شارك الحيانة بتوجع قلبك في الصحباب الرحمة لخلالك بعد صغار تنال الكبار كن ميتا بالحياة لا حيا بالموت لا تطلب الأمور الحقيرة من العظيم القادر على كل شيء إلا أن لا, لا تهينك اسأل المراهد الكريمة من الله ونعم عليك بها لقد فأل سليمان من الله الحكمة فأعطاه معها الغنى ودوان السلام. وسأل إسرائيل الحقيرات صريق لأنه ترك تنجيل عجائب الله وطلب شهوة وإذا الصعام في أفواههم أتى رجو الله عليهم كما هو مكسوب اطلب من الله ما يمائم نجله لتكون كريم عنده ولا تسأل الأرضيات من السماء فقد كتب اطلبه ملكوت الله ودره وهذا كلها تزاد له لا تسأل أن تجل لا تفرع الشجائف فباحتمالها تنال الكرامة وبها تقترب إلى الله لأن النياح الإله كاهل كائل من روح لها قبل الزماء الإنسان لله كغريب فإذا قدره من أبي حب الله حين أعزلوا سنة من أحبائه وقوافهم المحاربين العدو حبا في رضا ويصبح تمن وجب حقه عليه توصل على الله وسيى النسك له ويدخل من الزابة البيت وسر في الطريق الكريمة فذلك الذي كان مع عيوتك ونجاه من الزامن له شاجرا للعسة والذي كان مع دنيا في الجب ونجاه من الأسود والذي كان مع الفكية ونجاه من أطول النار والذي كان مع أرمية وأصعده من ضد الحمقان والذي كان مع بطرس أخرجه من السلم والذي كان مع بولس وخلطه من مجامع اليهود وبالجملة فإن الذي كان في كل زمان وفي كل مكان مع في شبائدهم أنزاه وأظهر فيهم قوته هو يقول مع قوة فخذنا سياحة دولة الأنباء والرسل والشهداء والقدس من كبارة الأعضاء الخسيين وقتنى الذين النازلة ثبتوا القائلين في الموانات الإلهية فطرحوا الدنيا وأكسادهم إلى ورائهم وتمسكوا بالحق فلم يهزموا في الشبائد التي تنتبتهم في أنفسهم وأكسادهم تنسازوا بالقوة الإلهية وكتبوا في سفر الحياة وأعبد لهم ملكوت السماوات التي ترهل لها لم كلنا برأسه وتحمله تعالى له النبد إلى الأبد ثانية.